بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوايب خشند مهربان والفج وليالا عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سينبى بربيان وبود شوي أولي مانجي قربان وبتاك جوت وَبَشَّوْغَارْ كَاتِي كَتِيدَ فَرَيَدْ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِي؟ آيَ أَمَانَيْكَ سوين ديان بيخورا شاستي سوين بيخوردن نين لأي تيغيشتو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ آيَ نَابِي نِدْكَ فَرْوَرْدِقَارِ تَوْتِ سِيكَرْ بَقَلِعَادِ إِرَمَذَاتِ الْعِمَاد التي لم يخلق مثلها في البلاد 119. خاوني با يود صلاة 110. كويني أندرس نكر لهم ولاد 111. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد واتيكر بقاليسامود اواني كشاخي بردي ان دتاشيلشي ودولا كاندا وفرعوني خاون سنجيزور اواني كياخيبون لاولاده فاكثروا فيها الفساد فاصب علىهم ربك سوط عذاب وزوریان خرابتی یا کرد این جا پروردگاری تو دایگرتن بقامتی سزا ان ربک لبالمرصاد بەڕاستی پروردگاری تو لکمی استمکاران دایا فاممن انسان اذا مبتلاه رب فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم من زكاتك اخوا ادمي تاخي كردو رزيقرتو نازو نعمتي بسردارشت او دله پروردگارم رزيقرتوم وامما فقد مَوْهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهانن وَأَجَرْتَ أَخِي كَرْدَوْ رَازِي كَمْ أو أَوْ سَضَلَ پروردگارم رِسْوَاي كردم كَلَّا بَلَا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ نَأْوَانَ يَكَأْ وَبِيلِ يَدَكَ نَأْ بَلْ كُ أَوْ رَازِي وَاَتَحَرَّبُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَهَانَ يَكْرِي نادًا لِسَرْخوار دمنيدانو بخيو كردني بَلْكُو سَراراي امش بشكالهپوري بجداران هموي بهلپد خوان وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّةِ الْأَرْبُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَمَالُ سَمَانْ تَنْ خَوَشْدَوِي بَخَوَشْوِسْتِنِيهَ چِزَارِ نا بیواب کن کات کازوی باتون دید را با یک داو پارا پاره کر. پروازگار دی تو فرشته کانش پول پولدن. و جی ایوم اذیم بجهم نم. الانسان وان له الذكر. ولو رو جدا دوزق دهندريد بو ساحي محشر لو رو انسان كردوى خوي بيردکوى توا بلام او بير کردنوى تسود اگ يقول يقولو يا ليتني قدمت لحياتي انزا بداخو دلي خوزگل دنیا دا كاري تاكم پیش بخستايا بو امجيانم فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ إِنْ جَاءَ لَمْ رَجَدَ كَسْزَيْ كَزْنَادَ دَوَكُ سَزَيْ خَوَ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَكَسْكَ لَبْتَيْ كَسْنَاكَتْ وَكُ كَلَبْتَ كِرْدِنِي خَوَ لو الرجدة بخوا فرزدة وترد أي نفسي بآرام ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخل لي في عبادي ودخل جنتي بگەڕێرەوە بۆ لای پەروەردگاری خۆت بە ڕەزامەندی و لێڕازی بوو ئینجا بچۆرە ناوبەندە چاکەکانی من و بچۆرە ناو بە هەشتی منەوە